وان يونس لمن المرسلين إ ذ ابق إ ل ى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مريم فلولا انه كان من المسبحين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 ا ل ل ه وإنهم الهدى ش ر ك ا دعويه غير ربحيه ذات ح ك م و ن أ ف ل ا تذكرون أ م لكم ل س ط ا ن م ب ي ن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 وان إ ن ل ح لنحن ن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إ ن ه م لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون ف إ ذ ا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين و أ ب ص ر فسوف يبصرون سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الحمد لله أكبر أكبر رب ا ل موسوعه النابلسي يوم للعلوم ا ل ا س ل ا م ي م صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن ولله ملك السماوات و ا ل أ ر ض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 إ ن نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا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 あ